مهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولاب بعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا إلا أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكونا